والعزى ومنى اول مرة يعلن باسماء الالهه بالمنظر ده ده دول الهه كبيرة حاجات يعني ايه عظمه يعني مش اي حاجة ولها امات وبتصرف عليها ملايين في جزله الهرم النبي بيجهر لاول مره بقى بالاسم بينكر بالاسماء وب... وتحدي رهيب افرائتم ولاتا والعزة تعالوا هنا شوفوا الصخرية ومنى الثالثة الاخرى ومنى الثالثه دي كمان بتاعتهم تعال يا حبيب انت وهو الهكم الذكر وله الانثى لا, لا لا لا تلك اذا قسمه ديزه لا لا, لا ده اسم عجخ خالص حتى كلمه دوزه غريبه جدا. جدا لانهم اصلا غراط يعني, يعني يعني هو النبي بيتكلم كده ليه ما بيتكلمش كده معهم قبل كده ايوه يا جماعه زي سيدنا موسى ما كان بيتكلم مع ربنا ودخل على فرعون فرعون بيقول انا ربكم الاعلى ربكم العالمين اومال اللي كنت بكلمه مين سبحانه وتعالى طع نازل من فوق لا اشوات حشرات بالطفح ولا حجارة يخاف من مين ويرهب مين لو قلوبنا تشحنت باليقين افرعيتم امريكا واسلحتها واسرائيل والترسانتها وروسيا الثالثة الاخرى من دول اصلا في ملكوت الله وفي قدره الله اه لو اليقين دخل في قلوبنا اه, آه لو شلنا الدين ده وقلوبنا وقلوبنا حملت معاني الدين ده تلك أيضا قسمة تنضيزة ان هي اللي سميتموها الرسول صلى الله عليه وسلم نازل عليه الصلاة والسلام اقتلت التاني يا جماعة هيمنة الله على ملكوت الأرض لو انت سمعت لو انت شفت الملايكة ويبت... ربنا بي... بيأمر انها تكتب مقادر العباد والصحف نازله فيه وال... والارزاق بتوزع وشفت اخر اليوم اللي دخلوا المستشفيات وجالهم مرض واللي خرجوا وتشافهم واللي نزلوا تحت التراب واجالهم خلص واللي تولدهم واللي ارتدتهم زالت واللي نزلت وشفت اللي مكتوب في الصحف اللي نزلت هتذهل قلبك هينطرد ازاي ده مفيش حرف غير اللي هنا ازاي ازاي رب... ربنا هو ربنا مهيمن على كل درجه دي فيش حد خد ثانيه في عمره ما حدش خد شلن فوق رزقه ما حدش خد لحظه فوق اجله عشان كده سيدنا يعقوب لما خده منه يوسف ما جريش يدور عليه انما هتف والله المستعان عشان كده ابراهيم لما النمرود تحد قال له ربي الذي يحيي ويميت عشان كده يوسف لما الملك بعت له قال ارجع الى ربك ليه عارفين ان كلها من فوق عارفين هيمنه الله ادي الله مهيمن على مقدرات كل شيء في الارض احداث الاقتصاديه الدول اللي بتطلع واللي بتنزل الحروب العالميه كل ديت تحت هيمنه الله اما الانسان ما اتمنى اه ربنا بيقول هو هو امريكا فاكره ان بامانيها هتفرض العولمه على العالم ولا روسيا فاكره انها تاخد الشيشان بامانيها ولا اليهود فاكرين ان هم هياخدوا المسجد الاقصى بامانهم امل ما بيتمنى فلله الاخره والأولى التلت الثاني بيقول إيه؟ افرايتم اللات والعزة اول حاجه الاصنام دي ما بتملكوش اي شيء فوقهم فوقهم الأوسان دي ما بتملكوش اي شيء كل اللي انتو بتعبدوه كل اللي انتو بتخافوا منه من دون الله كل اللي انتو طمعانين واقفين على باب من دون الله اصحاب المراكز مش هتعملوكوا حاجه الاصنام مش هتعمل حاجه وبعد كده ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أمل الإنسان ما تمنى ربنا بيقول الانسان ما يملكش لكوا اي شيء البشر والحكام والوزراء والدول العثميه ما. ما تملكش لك أي شيء اللي بيقول أمريكا تملك 99% من أوراية القضية وربنا بيملك 1% بقى الـ 1% واللي فيه ربنا بقى أمريكا 99% وربنا واحد أمل الإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى البشر ما بيملكش للبشر أي شيء في مقدرات الأرض وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء للي يريد ويرضى باللي يريده مش اي حد ينطأ ومش في اي حاجة ينطأ يعني ربنا بيقول ولا الملاكة تملك لكوا اي شيء يعني يا رب يعني يا رب العصناب ما بتملك لك لك لك اي شيء آه. والبشر ما بيملك لك لك اي شيء آه. والملاكة ما بتملك لك اي شيء وما من اللي بيملك ولله ما في السماوات وما في الارض فلله الاخرة والأولى مقدرات البشر كلها بيض ربنا ربنا بيقول ان يتبعونا إلا الظنى وما تهوى الانفس بشير وراء الهوى طب ما الهداه ولقد جاء امر بهم الهدى طب بعد ما مشي وراء الهوى بعد ما اتبعوا هواهم بعد ما اتبعوا هواهم ها امل الانسان ما تمنى كلمه الموريه على الرسول صلى الله عليه وسلم من أتبع العاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني نفسه تبتل ايتين اتبع نفسه هواه العاجز اللي ما بيقومش ليل ولا بيصوم ولا بيعتبر ولا ولا ولا بيفكر ربنا ربنا ويختار ويختار ليه؟ الملتزم اللي عايش في الوهم ونايم ما بيعملش حاجه بتتبع نفسك هواء وتتمنى على الله الاماني ليه؟ العاص اللي عادي ربنا شاء ربنا لي على الله ليه؟ اهل الباطل اللي بيتبعوا هواهم وعايزين ينتصروا على الافلام ده تمنى على الله الاماني ليه؟ امال نعمل ايه نوصل ازاي بالمجهود؟ اتعبهم اجتهدوا بإبذلهم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم يبقى اللي مش هيجهدوا هيفضلوا طلاب هيفضلوا تايهين هيفضلوا محرومين مش هيرتحوا ابدا مش هيوصلوا ابدا مش هيتهنوا ابدا مش هيفوزوا بالوصول الى الله ابدا طول ما هما مش عايزين يتعبوا عشان ربنا سبحانه وتعالى فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا اللي اختار الدنيا على ربنا ذلك مبلغهم من العلم جاهلة مش عارفين حاجة مش فاهمين أي حاجة زي واحد بالضبط في المنصورة راح سفر المحلة حسب هناية الدنيا قعد يتكلم عن المحلة والمنصورة من دول الكرة الأرضية يا ابني ده لسه ستة مليون مدينة في الدنيا على الكرة الأرضية انت مش عارف حاجة هو بيكلم عن نوفي القدية ومثاله نوفيه بكل حاجة ويعرف كل حاجة ذلك مبلغهم من العلم مبلغ وهو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم من اهتاد ربنا بيهدد العاصي وبيرغب الطائع بعد كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول ليجول الله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين, أحسنوا بما ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسن الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة واسع المغفرة مجرد أن اللمم الصغير ده ربنا يغفره ده كده واسع المغفرة ولمم مين؟ المحسنين مجرد ان ربنا يغفر يبقى ربنا وسع المغفرة. سبحانه وتعالى على امال لما من اللي امثالنا بقى يا جماعه امال لما بالموسيقيين التالت الثالث من الصورة أنا عايز أقول لك لسه قلبك ما سجدتش حالا اهو مقدرات اقتصاد الدول كلها في ايد ربنا حالا اهو صندوق النقد الدولي في ايد ربنا حالا اهو معدلات البورصه اللي بتتقفل وتتفتح على ايد ربنا حالا اهو مقدرات الارض هيحصل حرب ولا مش هيحصل بايد ربنا لسه ما سجدتيش طب خد التلت الثالث من الصوره بقى الثالث الثالث من الصورة الثالث الثالث من الصورة بيتكلم عن هيمنه الله سبحانه وتعالى على مقدرات حياتك انت وحياتك انت أثر الذي تولى اللي بعد عن ربنا وأعطى قليلا وأكبر أعطى قليل ربنا ربنا يؤطى قليل ربنا ربنا اللي خلقك ودك كل حاجة يعطى قليل واكدى يعني اكده يا جماعه لما واحد يجي يحفر بير يلاقي حجره في طريقه ما يعرفش يشوقها يقوم سايبه وماشي يعني بعد ما مشي شوية في الطريق رجع تاني اول ما قابلتها عقبه رجعت اول ما حد الطريق عليه رجع اول ما لقى الطريق صعب رجع اول ما شهواته غلبته رجع ليه اهيات بتتكلم على انتكس اللي انتكس اللي ساب الطريق اكدت ليه رجعت لما قبلتك عقبة ليه الارض لما تصبط في انبت تسمى ارض ايه فيها ارض فيها كذا ارض متباقه انت متباقه ليه متباقه في الطريق ليه شوف ايه اللي بيديره ربنا في مصيرك عنده علم الغيب فهو يرى انت مصيرك قدرك بيد ربنا انت ما تعرفش قدرك ربنا هيكتب عليك في ايه وكتب عليك في ايه قبل ما نبدا بما في صحف موسى وابراهيم الذي وفى مقاييس الحساب اللي انت هتتحاسب بيها شكلها ايه الا تزروا وزره وزرة اخرى ما حدش هياخد منك سيء يوم القيامه وليس للانسان الا ما سعى ما حدش هيديك حسنه من بعا يوم القيامه وان سعيه سوف يرى ربنا هيرى كل اللي انت عملته عشانه سبحانه وتعالى ثم يجزاه الجزاء الاوفى يبقى حسابك بيد ربنا يجزاه هتاخد اللي انت عملته بالظبط الجزاء الاوفى هتوفى حسناتك وسيئاتك إن لم يغفر الله وان الى ربك المنتهى اي طريقه هتمشي في نهايه ربنا امشي في طريق الغنى في طريق التمثيل في طريق الفساد في طريق الضلال في طريق الهدايه في طريق الدعوه اخر كل طريق لقاء الله ويسألك انت مشيت في الطريق ليه وانه هو اضحك وأبكى يبقى ربنا في الايه اللي فاتت قالك انت اخرتك باين انت حسابك بايدي انت مصيرك بايدي انت قدرك بايدي وانه هو اضحك وابكى انت قلبك بايدي مشاعرك بايدي اقدر افرحك واقدر احزنك اقدر اسعد قلبك واقدر اسيبك في كمد وانه هو امات واحيا انت روحك بايدي زي الكهرباء تدخل في التلفزيون تلاقي ناس بنتطط والوان وطيارات تتسحب يبقى حتة حديده انت الروح تدخل فيك تطلع وتنزل وغضب ورضا وفرح وعباده تتسحب منك تبقى حته لحمه متعفنه تحت التراب وانه وامه واحي روحك بايدي وانه خلق زوجين الذكر والانثى من نطفه اذا تمنى خلقك بايدي من وانت لسه نطفه خلق عضو عضو فيك بايدي الممثله المغنيه الفاجره اللي لما سالوها عن عمليات التجميل اللي عملت لها قالت لهم ما اعمل ايه فربكم اذا كان ما بيعرفش يخلق استغفر الله العظيم عليها من الله ما تفتضحته يبقى انت خلقك بايدي كان ممكن خلية واحدة تبوظ وانت علقه كنت تضيع وعليه النشاه الاخرى بعثك بايدي وانه هو اغنى واقنى رزقك بايدي اغنى اقنى لا يعني بقى الانسان عنده مقتنيات عربيه وعماره وارض يعني فوق الغناء